بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماوات ثارت، وإذا الكواكب تثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم.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 كراما كاتبين, كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين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 شيءا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم